بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم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 ملكه وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوّر المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فحكم بيننا بالحق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 بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل مماهم وظن داود أنما فتنه فاستغفر ربه وخر راكع وألاب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا نزول فا وحسن ما أب يداود إن جعلناك خليفة فتن في الأرض فحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك على سبيل الله إن الذين يضلون على سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسو يوم الحساب.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 ولي تذكر أُنُّ الألباب، ووَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوْوَابَ إِذْ عُرْضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَةُ الْجِيَادُ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ رُدُوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحَمٌ بِالْسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ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 حساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونه فبأس المهد هذا فليذوقه حميم وغساق وأخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحب بهم إنهم صالون النار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 إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار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 إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين